ضظنت مُخَلَّ قَنتِوا وَغَيرِ مُخَلَّ قَنتِ لِن بَيّينَلَكُمْ وَنقِرُّوا فيِي الأأَحَ مِمَا نَشَإِلَ أَجَلم مسََّ ثَُّ نُخْرِجكُمْ طِفل ثَُّ لتَدُلُغُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا, لكي لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ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 الينَ آمَنوا والَّ نَهَادُ والصَّابينَ وََّ صَار والمَجوس والمَجزَ والَّينَ أَشقُ إِ اللهَّه يَفْسِل بَنَهُم يوومَ القامَ إِ اللهَّه على كلُّ شيءَ شَه الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ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 يَخْرُجُ مِنْهَا مِلْؤًا مِّنْ أُعِيدُون فِيهَا أُعِيدُون فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جََّة تَجر مِن تَحتهَاأَنهَا رُحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ منِ الذَابِ وَلُؤّء وَلِباسُهُم فيِيهَا حَرير وَهُد إلى الطَبِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُ إلى صِاط الحميد.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 وَإِذَّ وَأََّ لِإذراَاهِمَ مَنْ كَ البَيدأَلَّ تُشْرِك بِ شيءَيْئو وَطَهِر البَيتَ للِطَّائفين وَطَهِ البَيتَ للِطائِ فِينَ وَالْقائِمِينَ وَُّكَ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 حوْنَ فَأَلِلَّهِ غَيْرَ مُشْكِينَ بِهِ وَمَيْ يُشْرِك بالِلَّهِ فَكَأََّ مَا خَرَّّ مِنَ السَّماء فَكَأََّ مَا خَضَّى مِنَ السَّمِ فَتَخطَفُهُ الطَّييررُ أَتَهُ بِهِِّحُ ذلِكَ مَن يعظِم شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقوى القُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما ومن ما رزقناهم ينفقون والبد نجعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين ايمكنوهم في الاضقام الصلاه وانتهو الزكاه اقاموا الصلاه وانتهو الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 فَإِنَّ تَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى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 وَإِنن اللهَّ لَادَِّينَ أَمَلُ إلَى صِراطٍِ مُسْتَقِيم وَلَا يَزَالُ الَّين كَفَروا فِي مِرْرجيَةم مِنهُ حتىََّ تَأتِييَهُم السَّاعةُ بَغْتَةً أَ أَوْ يَأتِيَهُم عَذاَابُ يَومِ عقيم. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا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 ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْصْرَنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بأن اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 إن الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور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 يَكَادُونَ يَسْقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَتُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ